كبروا يا جودنا عالي وكل واطي الاقدار كلنا ناديك كلنا على الوطن كذاب يبشر برد يلجمه يكسر خشم كل على عاد فلو يلودنا وراسكم علي لا بدتو يرنا خج كل على عليك أن نجع لا الفخافسنا اسمدي لالي عزنا في ديننا يا ابن الأجواني واحتزم يا موصني كلنا زنادي ننطلق ونضيم من فينا يعتازي ننطلق في ساحتك آخر معكازي فدوتن يا رواحنا دون الإسلامي كبروا يا جنودنا راسكم عالي لا بديت كل حنا شعب بالفخر اسمنا يلالي عزنا بديننا يا ابن الاجوالي كبروا يقلدنا راسكم عالي نافدت ويرسخي كل لعانق حنا شعب بالفخر يا موطني كلنا زنادي ننطلق ونظيم من فينا يعداز ننطلق في ساحتك آكل معكاز يا راحنا دون الإسلام فدوتا يا راحنا دون الإسلام لاجل الوطن دلد العادي يا بلادي ورفع راسك وراسي كل واطي الاقتراب يفشل بردك الجبه يكسر خشم كل الاعادي يقبلو يقلو دنا وراسكم عالي لا بد انتو ينتخي كل الاعادي عنا شعب من الفخار بس لا ايلالي في ديننا بسم ديلالي عزنا في ديننا يبنى الأجواني واحد زميا موصني كلنا زنادي ننطلق ونظيم من فينا يعتازي ننطلق في ساحتك آك معكازي فدوتن يا رواحنا دون الإسلامي كبروا يا جنودنا راسكم عالي لا بديتوا يرتخي كل شعب بالفخر باسمنا إلى عليك عزنا في ديننا يبنى لجوالنا كبروا يملونا واسكم علي لا بدك يرتخي كلنا عليك حنا شعب بالفخر باسمنا إلى عليك عزنا في ديننا. دمية موطني كلنا زنادي ننطلق ونظيم من فينا يعتاد ننطلق في ساحتك آك معكاز فدوتني الراحنا دون الإسلام فدوتني الراحنا دون